والمرسلات عرفا أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس فالعاصفات عصفا وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب والناشرات نشرا وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب فالفارقات فرقا وأقسم بالرياح التي تنشر المطر فالملقيات ذكرا وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل عذرا أو نذرا وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله إنما توعدون لواقع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 وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير بها وإذا الرسل اقتت وإذا الرسل جمعت لوقت محدد لأي يوم أجلت ليوم عظيم أجلت لشهادة على أممها ليوم الفصل ليوم الفصل بين العباد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 ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا أحياء وأمواتا تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمرتها وأمواتهم بالدفن فيها وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا جِبَالًا ثَوَابِتًا تَمْنَعُهَا مِنَ عاليات عَالِيَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَاءً عذبا فمن خَلَقَ ذَلِكَ لِسَ عَاجِزًا عَنْ بَعْدِكُمْ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 ولا يمنع لهيب النار وحرها ان ينفذ اليكم انها ترمي بشرر كالقصر ان النار تقذف بشرارات كل شراره مثل القصر في عظمها كانه جماله صفر كان الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود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 ولا يؤذن لهم أن يعتذروا الى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون اليه ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين باخبار هذا اليوم هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين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 هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية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 كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا إنكم بكفركم بالله وتكذبكم رسله مجرمون ويل يومئذ للمكذبين.